الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونبرأ من الحول القوة إليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح لعباده وعبد الله حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما برث على آل إبراهيم إنك حميد مديد أما بعد فإن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرق أمور وكل بلأة قال النبي صلى الله عليه وسلم من افطر في نهار رمضان عامدا متعمدا لم يقضي عنه صيام الابد وانصانه روها البخاري تعليقا اللي يفطر في نهار رمضان متعمد ما يقضي شيء صيام تهر كله لكانصانه اما الفقهاء بعضهم قال يقضوا ما فقال لا يقضي ولكن هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن اذا تاب الله يقبل الله تعالى سؤال تؤذ من طوله بتوقير يعني رقاويه واطرافه اي اذا كان طويل فايت الكعبين فهذا حرام عليه لا في الصلاه ولا في خارج الصلاه صلاه هي هو اختلف العلماء اذا عصى الله الانسان في في صلاته بعده سرق مثلا او لبس سحاريره او صلى شعر المهتصب هل صلاة صحيحه او باطله على قول فهذا الثوب الطويل حرام عليه يعذبه الله عليه في داخل الصمت وخارجها أما كشف الراس فلا شيء فيه أبدا فإن الرسلس بعورايلة من المرأة فإن الإنسان عليه أن يستمر العورة فقط ويصليه وطل عبد الله بن سعود فرأسه مكشوف وكتفه مكشوفات والردى أمامه فقال له رجل لماذا فعلت هذا قل يتكلم الجهال فر الإنسان لا يجب استره أبدا. يكون يزيد على الكعبين. إذا كان الثوب سروال تراويل مثلاً ولا ثوب سروال ولا ثوب. آه نعم طويل ولا ثوب أنا يزيد على الكعبين. آه سروال. طويل اذا كان يحدث العوراء فهو كرهه العلماء لانه كأنه منكشف واذا كان طويل وما يحدث في العوراء ما عندنا لباس امر نبيه نبينا ابدا كل الالبساء كل انواعها نلبلها وقد قال شيخ الاسام برسمية رحمه الله قال في طراء طراث مستقيم ان اصحاب رسول الله لما قاتلوا الروم اخذوا ثيابهم ولبسوها ما احرقوها وانما خاتل الفرد اخذوا ثيابهم ولبسوها ففقط لا تكون عورة مستورة وخليه يكون سروال طويل والبنطالون ولا غيره اش هو؟ يعني ماك لو وحده يعني واحد لو وحده من حلية ايه الحنة كيف تعمل الحنة؟ الحنة تعملها في الارض تعملها في العارفية وش مشي... مثلها ابوها وتروح تعمل الحناء الحناء تعمل في الفرح وش في الحزن فالمرأة لا يحل لها أن, تحدى. ان تحزن على ميت ولكن اباها الا زوجها اربعة تشو عشر فيها تحزن عليه فزوجها وف... فابوها يمكنها تحزن عليه ثلاثة ايام فقط وبعدين تعمل حنا إذا أبغى أما باش تظهر الفرح في في موتي أبيها فهذا ما سمعناه ولا رأينا السلام اصبر على المرأة جيدة وأما للرجل فإذا كان ش كان شاب وتأ سبق له الشيب يعني بكر له الشيب يجوز يصبغ رأسه بالسواد ليقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا السواد فإنه أرغب لنسائكم وأرغب لعدوكم السواد هذا إذا شفتها المرأة ما تكره شر الرجل شاف راسها سود. وكذلك العدو إذا شاف واحد راسها سود يخاف منه أكثر ما يخاف منه أن تشافها كان أشيب فلا يجوز له أن يصبح بالسواد أبدا فهو والد أبي بكر الصديق جابه النبي عليه الصلاه والسلام ورأسها مع أبيض والحيثه بيضه قل به الى بعض نسائه فلتغيره وجنبوه السواد الرجل الكبير في السن ما يجله سواد ابدا إذا كان اي متتبع الامام الامام اذا كان يحلق اللحيه ها صبغ اللحيه مثل ما قلنا اذا كان شاب وصبغ الشيب السواد لا يجوز هذا حرام ولكن يصبغ بالحناء والكتم يصبغ بحمرها وصفرها جايد وماذا في علاستاتو حرام عليش هذا لا يفيد كم يا شباب. نعم كم حتى, حتى يبلغ الأربعين و... ويمكن أن يصبغ والكهولة الستين الكهولة بين الشباب والشيخوخة عشرين سنة والستين بذات الشيخوخة خلاص حرام عليها أبدا حرام عليه يصب كان بالرشتين حرام على عليه يصب السواد التواد يشبغ بالصفر ولا الحمر طالع عليه قال هذا عمل شيطانيه نهى النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصنع أهل الميت طعاما للناس وقال انهم من أمور الجاهليه هذا كانوا يعملوه الناس الكفار قبل الاسلام لما جاء الاسلام منعهم النبي وامر الناس عادي يعمل لهم طعامهم فقال لما قتل جعفر ابن ابي طالب ابن عمه عليه الصلاة والسلام فقال اصنعوا لي اهل جعفر طعاما فقد يشغلهم. ما عملوا الطعام لبيت الجعفر جعفر اراجهم الموت ليشغلوهم في, الم... في الصواب الناس يعمل لهم طعام لا ما يخلي يكون عندهم طعام ابدا هذا من أمر جاهلية وما يجيبوا بيع القران ويقراو عليهم فان الله يغضب عليهم ويلعنهم جميعا لان القران لا يقرا الا للموعظه الحي والميت ما عنده ما ينفعه ابدا فقرئ القران اذا احيا به ليله صلى به في ليله وعمل به في نهاره الله تعالى يشفع فيه القران يقول يا ربي هذا الانسان اعطيتني له وحيا بي يليل وعمل بي في النهار بغتك تكتشف عنيف يقول الله تعالى ودي الى الجنة واذا باه هو حيا الليل ولا عمل بي في النهار يقول يا ربي عطيتني لهذا الفجر هذا ما حيا بي يليل ولا عمل بي في النهار يقول الله تعالى سوق الـ الـ الـ النار فهو يكون هذا مثل رجل يضربه على خفر بالزبزة هاكذا ها ها يزوجه في خفر وحتيه يوصل الى تطبيق الشيء هو هذا الصدقه الجارية هي اللي يوقفها هو هذا من عمله هو مش من عمل غيره صدقه تصدق بها في حياته هذا من عمله والولد هو من عمله لأنه ولد الإنسان يكسبه كما قال نبي صلى وسلم وكذلك إذا علم الناس علم من العمل ولكن العلماء اتفقوا على أن صدقتها والدعاء ينفعان الميت بإجمعها السنة لا خلاف إذا لقيت إمام آخر لي صلي بكم موش حلق اللحياء لا تصليش من وراه واذا شفت نفسك يعني الجامعة فيها مؤمنين موحيدين وصلوا من وراه تقدر تصلي من الله وتحصلها كوه عليه, عليه الاثم والذي ولي هناك وحطوا امامه ولي عليه الظلم والاثم <تصفيق> نعم الويتر على اصناف في نوع صلة النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين ركعتين ركعتين وبعدين ركعة واحدة جعلها وتر سر فر فرد, فرد ويجود الصلة ركعتين ركعتين وبعدين يختمها بثلاث ليس فيها جلوس إلا في الآخر وكذلك أيضا يجود يختمها بخمس ركعات ما فيها جلوس إلا في الآخر كل هذا يعملها النبي وسلم كله جيد وأسهرشيو وركعتين ركعتين هو في الآخر صل الركعة. صلا شيخ اسمه التي قال لكل صلاة فارق أو يجوز لإنسان أن يصلي صلاة الخمس لواحد إذا بقيا. على... يجوز أن يصلي الصلاوات الخمس بوضوء واحد إذا من ينقض. ولكن يستحب له ان يتوطع لكل صلاتين. لا يجب عليه. هذا ما بقولش الملائكة ملائكة رحمة ويكون على لا يعني ذنب كبير وعذاب كبير. الله ما يرضى عن هذا. إذا خبها فكثير من الفقهاء يقول ما ليش إذا كانت غير صورة هكذا شمسية ما لها ظل. ما عليش يتخبعها السؤال يقول الله سبحانه وتعالى قال المتقال ذرة الخير يرى أهل المتقال ذرة الشر يرى هؤلاء أهل الكتاب من اليهود المنفارة الذين فيه أطباء وفيه علماء الذين خدموا الإنسانية هل هذا العلم ينفعهم من القيامة أم لا أهل الكتاب إذن مثل فرهم دعوة نبينا خاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام ينفعهم ذلك الاحسان يوم القيامه وفي الدنيا وإذا بلغتهم وكذبوا بها فلا ينفعهم شيء ما لأن نبينا عامة جمعها الأرض لكن لما بلغتوا شيء اصلا ولا بلغتوا على إنسان والصعوب صعيب فيها الزمن فلاش نقدر نبلغ الدعوة لأننا إذا مشينا مثلا إلى أوروبا نبدأ لهم ونقول لهم حرم الله الخنزير وحرم الله الخمر وحرموا كذا يقول ما لماذا أنتم تشتربوا الخبر في بلادكم بلتعملون الخمر واتبعوا فصعيف هذا ومع ذلك الآن يؤمنوا الحمد لله يؤمنون كثير من الأوروبيين الأمريكيين واحد الرجل الآن ما خبرتكم به هذا الذي أسلم وهو رئيس الجراحين في باريس الدكتور موريس بيكاي ورام الجزائريين بغي يدعونه هاد الايام يعملهم محاضرة في بلدهم وأسلم وهو كلف كتاب وسماه بلغته هو لابيبل لقرآ قراءة يعني توراة والانجيل والقرآن والعلم والعلوم العصرية فأثبت بالدليل القاطع الفلسفي العقلي بأن التوراة والانجيل لا يمكن مثقف ثقافة عصرية يؤمن بهما أبدا والقرآن كل مثقف ثقافة عصرية عند العلم لا بد يؤمن ذلك القرآن لأنه هو الوحيد من الله تعالى وحده الكتاب الوحيد من الله هو القرآن هذا موجود الآن في الفريق نعم وهم وهم لا لماذا لا, لا يصلون اصلا نعم اذا خرجوا للوضوء فلا بحث هذا هناك يهود هناك اتبع اليهود اتبع النصارى فكل عالم لا يعمل بعلمه فهو من اتباع اليهود وكل جاهل ضال يتعبد بالجن فهو من اتباع النصارى فلذلك الله امرنا ندعوه انه ما يجعلنا من اتباع اليهود ولا من اتباع النصارى بل ارتكب معصية من الصغائر ولكن <تصفيق> نعم. اذا هم عليها ترم الكبايه مستورين مستورات مستوره الشعر وكل شيء غير الوجه واليدين ما <تصفيق> شؤون يبديها ولا يبتديها كل يوم يظهر لنا من الله تعالى أمور ما كانت شيء من قبل هذا هو الشؤون فالله تعالى يكون في شن يظهرها لعباده ولا يبتديها فسبحانه وتعالى أظهر لنا موسى والشريعة موسى ويظهر لنا عيسى أظهر لنا محمد عليه الصلاه والسلام وكذلك في كل يوم اعطينا المطر يعطينا الرزق لشؤون يبديها ويظهرها لعباده كانوا جاهلين بها لا لا الكعباء لا يجوز إلا إذا كان ما تكون شفت يعني في قبل الاتصالات إن الكعباء ليس فيها روح كل ما ليس فيها روح يجوز تصويره وتعليقه إلا إذا كان في قبل الاتصالات لا ينبغي كل ما ليس فيها روح فستان الشجارة الكعفاء يعني مسجد النبوي كل هذي يجوز وش هذي رجلتك في الزربة ما في الزربة كالمطبوين ما كيزي مربوز هذي العلماء اختلفوا فيها هل يجوز او لا يجوز فيها الزمان لان هذه صورة يعني بعض الناس يفعل مثل رئيسنا الشيخ عبد العزيز يفتي بالتحريم لا يجوز يقول كنا تصور من لا للضرورة فغير عمل جواز سفر للحجز مثلا لما التواصل مع جواز هذا يختفر فيه والحاصل انه يعني لا بأس بها اذا كان ما يعلقها شيء فلا بأس بها الاول ربما قال الافريح نصيب وهو صورة الكعبة ولكن فيها الحجز لارواحه هذه لا, لا, لا تجوز ابدا اذا كان فيها الناس لا تجوز تعليقها ابدا لا يجوز تعريبها أبدا هذا... جزاك الله خيرها تمام سيدرك صحيح هذا ما, ما طلاق أولها فطلقوا العذتهن أولها تكون المرأة لا في حيض ولا في طهر جمعها فيه في طهر لم يجمعها فيه الشرط الاول ثاني واش يدع يشهد الشهود اثنين من العدول فهذا هو تنخ عندنا لعدته هنا هذا هو الشرط اذا كان طلقها في طهر ما مسها فيه هو شهد عليها شاهد عدل فاعطنا صحيحه فرق ما بين كتب في هذه الطريقه في الاقتصاد في امراض النساء نعم يجوز, يجوز العلاج كله جاهد إذا لقت امراه ر ما لقى شيء مجبور يوديها للطبيب في عالجه في الفرد وفي كل مكان حكم الله يا شيخ على والدين بل هو الصدقة هالوالدين بلا شك ولكن ينبغي له ان يعطيها المحتاجين المضطرين الجائعين العريانين اني ما عنده بشي دفعو البيت هل يعطيها ما يجيبشي يعني الصلاة صحة الاغنية الاقوية يقول صدقاء ماش صدقاء كذب ولكن الدعوذا ما يقول كرام العالم والغالم الجائز لا يجوز الصدقة على غني عالم او غير عالم على اننا احنا في هذا الزمن هذا ما عندنا احتعال قليف لقى عالم واش عالم بن عاشر هو عالم عالم خليل هو عالم يقول لكم من قبل العلم قال الله قال رسوله قال صاحب فهذا صحب خليل ولا بن عاشر ولا غيره هذا جاهل قال امام الحافظ ابو عمار يوسف بن عبد البرنامار رحمه الله عليه يا سائلي عن من هدي التقليد خذ من الجواب يفهمه لبن يا هذا اللي تسألني عن المقلد اللي يقلد الكتب. الكتب وما عنده لا آية ولا حديث يوخذ جوابي وفهمه وحضر عقلك لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاتل لا فرق بين المقلد اللي يقلد المذهب وبين البهيمة اللي يقوده الناس فكيف نسمي هذا حرام؟ نسمي هذا عالم. العالم هو اللي يقول قال الله تعالى وشرح للناس. قال الرسول وشرح للناس. يعرف هذا صحيح؟ هذا ضعيف؟ هذا حسن؟ هذا هو العالم. شفتوا هذه إذا كان هو غني، خذ لي الله الله ما ما حدد له شيء وإذا كان هو يضر في معيشته وقلل المال هذا يكون تبرير. سبحان الله يعني إمام وهو ينوب عنه. سبحان الله يعني إمام محبو. محبو. محبو. هذا فاشق فاجر لا ينبغي لنا سنة. أن يجعله إماما أبدا لأنه كل يأكل سحت، يأكل طعام حرام، ويعمل فدعة، لأن الذي يقرأ على الأموات، وهذا مبتدع، خبيث، وانظروا هذا في تفسير سورة النجم في في تفسير بالكثير. فجدا أي واحد قال لكم شيء، شوفوا قوله تعالى، وعلى سنة سلم تلقوا الجواب بالكثير يقول رحم الله حافظ، حافظ حافظ المشرق. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول. لم يصح انه قرأ على ولا اصحاب النبي انه ولا اخبر بذلك ولا نذب اليه الامر حتى احتيث حديث ضعيف من الاشياء الميت الذي, الذي محتضر هذا الحديث معناه يقرأه على من حضره الموت مش بعد الموت مثل ما قال عليه الصلاه والسلام لقينه موتاكم لا يعني حتى ينخل احتيهم لقناه، ولا هو حي, هو حي <تصفيق> <تزال> <تزال> <تزال> نعم. اذا كان اذا كان ناس كثير يغسلونه <تزال> جايز بالاجره اذا ما كان غير انت اللي تغسله حرام عليك تطلب الاجره كل واجب عليك اذا كان ناس كثير هو جايز ولكن اذا كنت غير نتوما ما عندكم حتى واجب عليك تغسلناه بلاش ليه <تزال> <تزال> اللي يعطيه الدراهم عندو الاثم والجرم واللي يقرأ القرآن عنده الاثم والله تعالى يغضب عليه يغضب وعزب عليه عذاب عذاب خلينا نعم كيف يعني احنا اذا عمل ذهب المرأة ذهب ذهب اه لا بد يعطي الزكاة لكل سنة إذا أعطى عليها الزكاة ما يكسر شيء هو يعطي الزكاة ها هو أنا ربع العشر واحد من أربعين يخده المساكن خلي يعمل حتى ربعين مليون عمل ربعين مليون يخد مليون حنال المساكن. فهو إذا عرف إنه يعطي الزكاة لا ما يعمل في ولكن بغا يخباء الزكاة حتى قبل الزكاة نعم كيف صاحب الطريقه مشرك لا تصح صلاته خلفه ابدا لان انا بنفسي كنت صاحب طريقة وكنت مشرك واذا كان مؤذن فقط كذلك المؤذن لا بد ان يكون مسلما ولا ياخذ اجرا على اذانه عن ابي عثمان بن عاص رضي الله عنه قال يا رسول الله اجعلني امام قومي قال انت امامهم واقتد بضعفهم واتخذ مؤذينا لا ياخذ على ادنى اجره لا تاخذ مؤذن ثواب اجره ابدا وبهذا نحتمي